وَالْمُؤْمِنُونَ وَعِنْ مِنَ تُبَخْضُرُ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَعْمُرُونَ فِي نَارٍ فَيُعَذَّبُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Allah Aziz, وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ